غير المغطوم عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ضين مسومة عند ربك للمسدفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بالجلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنود فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم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 بَرَاتًا فَعِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُضِلُّوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو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 والصق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا واعِ ما له من دافع يوما تمر السماء مغرا وتسير الجبال سيرا فبين يومئذ المكذبين الذين هم في حضين يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النوى التي كنت بها تكذبون أَفَزَئِرٌ هَذَا أَبَأَنْتُمْ لَا تَصِيرُونَ يَسْلَمُهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عليكم إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَقَضَى رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا تعملون متكئين على شرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ كَسَبَ رَهِيتَ وَأَمْدَدْنَاكَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّذًا فِيهَا وَلَا تَخْفَى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ إِلَّا هُمْ ۚ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرْبَصُهُ رَيْبَ الْمَلُولِ قُلْتُ رَبِّ اخْفِ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْنُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طار طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تقوله؟ بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صالقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقينون أم عندهم خزائن ربك أم هم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم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 كيلهم شيئا هم كهمشيئ ولا يص وإ الذيين ظ عذا بدون ذلك ولا اث لا يعلم وصلح م ربيك فإك بعنا ووسح ببح ب رّكحيين تقول ومن الليلي فسح هو I don't know. الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب غوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤال ما رآه فجمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاوى البصر وما ضوى لقد رآه من آيات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 Bima amilu ve yezil ahsenu bilhusna aladin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 اللهم الذي وفى ألا تزروا وزارة وزارة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرث ما يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المُنتهى وأنه هو أرحك وأبك وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُعْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَغْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبَقَى وَقَالَ إنهم كانوهم أظلم وأضرى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تلكون وأنتم سامنون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم إن قتربت الساعة وأنشط القمر وإن يرى الآيت يعبط ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمي مستغير ولقد جاءهم من الأنبياء فيه مزدج حكمة باليق ثم النذب فتولع لهم يدع الداع إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم حين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح والجر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولما اتركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونزر. ولقد وَلَقَدْ القرآن الْقُرْآنَ فهل فَهَلْ مِن مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسن مستمير تنزع الناس كأنهم أعجاز نظم منقع فكيف كان عذابي ونزر ولقد فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسع ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقلهم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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مبدكر كذبت قوم لوطهم بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بغشتنا فتماروا بالنذر ولقد رابدوا عن ضيفه فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولا قد صبحهن بكرة عذاب مستقر فذقوا عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فألم مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكثاؤكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزذر أم يقولون نحن جميع منتصر سيفزم الجمع ويولون الزذر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذقونا سقرا إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَأَلْمِمْ مُتَّكِرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبِرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقَعَدِ صِدِقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وبضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوز بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصب والريحان وَيَنْحَتُ الذُّرَى فِي والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرق بيني ورب الماء بيني فبأي آلاء يربك ما تكذبان ما رج البحرين التريان بينهما لا اللعين فبأي آلاء يربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثبلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أبطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان yursun ulukuma şuahın binari ve alpasın falat altcıral, fabı ayi alaır Rabbim kuma tekziban, السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِهَانٍ، فabı ayi alaır Rabbim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 ربكما تكذبان ولمن خاف نفع ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان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 انهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجدتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Fihima 'aynan li-nahrati fe bi'ayni anaa فيهما فاكهة ونخل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مغصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكما تكذبان متكيئا على رف رف خضر مع بقر حسان فبأي آلاء ربكم تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعة واقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجّا ورست الجبال بساف.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 Yıboğf عليهم ülbanın nükhledüne biekvâri ve abâri لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا طينا سلاما سلاما ve أصحاب ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وضح من دودي وضلم من دودي وما امسك وفاكهة كثيرة لا موضوع ولا منوع وفرش من إن أنشأناهن إنشاء فلعلناهن أركان عرب أتراب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وإصحاب الشمال ما إصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث عظيم وكانوا يصرون على الحث عظيم وكانوا يقولون أئذ متنا وكنا توابا وعذابا إن لم بعوثنا أوابا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم النعيم المكذبون الْمَكَّذِّبِ من شجر مِنْ من مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْقُبُورَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Nap nü a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 أأنتم أنزلتموه من اللنئ أم نحن المنزلون لو شاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون فرأيتم النار التي تذرو أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للابل فسبح باسم ربك العظيم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 تنزيل من رب العالمين افهم هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق وانا تنحين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين اذكرتم صادقين فاما ان كان من المقربين <سؤال> فرحا ريحان نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما الله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 âminوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجه كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على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 يُعَذِّبُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى رُهْمًا بِأَيْدِيهِمْ وَبِأَمْوَالِهِمْ يُشْرَاؤُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا أَرَأَيْتُمْ فَلْتَمِسُّوا النُّورَ فَغَرِبَ بَيْنَهُمْ مَثَلُ الْغُبَارِ بَاطِلُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعكُمْ قَالُوا بَلَى ولكنكم فتنتم حتّا جاء أمر الله وغرّكم بالله ورور فاليوم لا يُقدّم ذكّم في دير ولا من الذين كفروا النار هي مولاةكم وبيت المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع إِلَى الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ أَقْرَضَهُمْ حَسَنًا يُظَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَمْ أَجْرُهُمْ مَنْ والذين وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أَصْح يعلم ان ما الحياه الدنيا لعب وتفاخرون بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ريح أعجب الكفار نباته ثم يهدر فتره مصفر ثم يكون حظاما وفي الآخرة عذاب شديد نافرة من الله مرهوا وما الحياة الدنيا إلا متاع لور سابقو إلى مغفرة من ربك مجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدّة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يبتين ما والله ذو الفضل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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيبُ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالغسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم واتينا القرآن جيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين ورحمة ما كتبناها عليهم إلا بتراءى رضوان الله فما رعوها حق fa atina ladin amanu minhum ajram ve kethir minhum fasiqun ya eya ladin amanu tabulallah ve aminu b ruzunhi ybtikum kiflini min rahmetini ve yjgalikum nuran temshu nabihi ve yafirlekur b Allahu afuhihi rahim laila yaglem yedi llahi yu'tihi men yasha wallahu muzu'l ve bin muhterem kardeşlerim bir tane tilavet secdesi var yapmayı unutmayalım